قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم وينفقوا مما ما رزقناهم سراً وعالانية من قبل ان ياتئ يوم من قبل ان ياتئ يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والارض وانزل مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ فَأَخْرَجَ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 لِمَا سَأَلْتُمُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَثَّارٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ ملك يوم الجين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهام وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَغْلَالِ سَرَابِيلُهُمْ سَرَابِيلٌ مِّن قَطِرَانٍ سَرَابِيلُهُمْ مِّن قَطِرَانٍ وَتَوَلَّوْا وُجُوهَهُمْ غُنَّاءُ يَنشئُ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا, وليعلموا أنما هو إله وليذكر أولو الألباب